إذ قال موسى قومي يا قوم اذكرو نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم آباء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 وَإِنَّنَا لَنَدْخُلَنَّهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ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 اون فان انها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين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 قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوء تاخي فأصبح من النادمين من أدل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا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 ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثير منهم ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض مسرفون